الله رب العالمين وأصلوا ويسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الثالثة والأربعون من حلقات أحكام من القرآن أسأل الله تعالى أن يجننا فيها موثقين للصواب نتكلم فيها على قول الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب ما لهم فيها خالدهم هذه الآية القسيم للآية التي قبلها فإن الله سبحانه وتعالى ذكرت الآية التي قبلها ثواب الذين اتبعوا هدى الله بالإيمان والعمل الصالح وذكر هنا ما يقابلهم من الكفار الذين جمعوا بين الكفر والتكليم بين الكفر وهو الاستفار عن آيات الله عز وجل وترك العمل بها والتكريب بالخبر فهم كافرون بالأمر مكذبون بالخبر مكذبون ما أخبر الله به في كتبه المنزلة وما أخبرت به رسمه وهؤلاء القوم الذين كفروا ويكذبوا بآيات الله هم أصحاب النار أهلها الملازمون لها المخلدون فيها ففي الآية من من الفوائد أولا كمان هذا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر فيه أهل الجنة وثوابهم ذكر بعد ذلك أهل النار وعقابهم في الغالب وهذا من معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثالي أي تتمى فيه أي تتمى فيه الحكام والنعام ولا رأيب أن هذا من كمال البلاغة فإن العنسان لو أتاه الفطاب بالرجاء دين التخويص لا ذلك إلى الأني من مكر الله ولجاءه الخطاب التحذير والتخويف، لا أبدأه إلى القناة من رحمة الله، فجاء القرآن الكريم النازي النازي من عند الله بالتقسيم والمقابلة إذا ذكر. شيء ذكر ما يقابله حتى يظل الإنسان دائرا بين الرجاء والخوف. ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. فإن غلب أحدهما هلك صاحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكريب لآيات الله كفر. موجب ل للخلود في النار، ولكن التكليف أحيانًا يذكر واحدة وأحيانًا يذكر مقولًا بالكفر، فإذا قلنا م بالكفر حمل على تكليف الخبر وحمل الكفر على ترك الأمر، وآيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، فالآيات الكونية هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى فإن هذه المخلوقات آيات دالة على عظمة خالقها، كله وعلى وعلى رحمته وعلى حكمته وعلى كل ما تقتضيه من فتة وسمية آية بعدد المخلوق عن مثلها فهي آية دالة على الرب عز وجل والتكديم بها أي بالعيات الكونية يكون بإضافة هذه الآيات لعير الله كالذين يضيفونها إلى الطبيعة أو بإثبات المشاركة لله فيها كالذين يقولون هذا الشيء أوجده الوليد الفلان مع الله أو بعت أن لله تعالى فيها نعمة، فكل هذا من التكليف بآيات الله والإلحاح فيها، وأما الآيات الشرعية فهي ما جاءت في الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتب المنزه من عند الله، لأن هذه الكتب فيها من من التمرين للخلق في إبداعه ومعاملتهما ما يعجز البشر عن مثله والقرآن الكريم قد تحدى الله الخلق جميعا أن يأتوا بمثله وقال تعالى قل إن سماة الأنثى وزن على أيقون مثله القرآن باعثا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضياءا قال عز وجل أن يقولون افتراه قل فأتي بأس بسورة مثله مفتراه فيتحداهم أن يأتي بسورة من مثله كما سبع ومن ثوائد الآيات الكريمة أن الكفار المكذبين لدعاية الله ملازمون في النار لأنهم أصحابها لا يقفزون منها أبدا كما قال تعالى وما منها بمخرجين ومن ثلاثة كريمة الثاتر الخلود في النار وهو خلود مؤدد ذكر الله سبحانه وتعالى تعديده في ثلاث آيات من كتابه في سورة النساء في قوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لعفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدنا فيها أبدا وفي سورة الأحزاب في قوله إن الله لعن الكافرين وأعدرهم سعيرا خالدنا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وفي سورة الجن في قوله ومن ياسل الله ورسوله فإن رهنا رجحننا خالدين فيها أبدا ولهذا كان من عقيدته أنه سنة وجماعة تعديد الجنة وتعديد النار أيضا وأنه لا فقد لهم وإن كان قد يجد خلاف نصير لكنه مرجوح والخلاف الذي وقع هو أن بعض السلف رؤي عنهم أن النار غير مؤبدة، لكنه قول مخالف للاه القرآن فلا يعول عليهم. قال تعالى الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ورأوا أصحاب النار هم فيها خالدين. ثم قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا إن التي أنعمت عليكم وعفو بعهد وعفو بعهدكم وإياي فرهبوا. الخطاب هنا. يوجهه لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ويعقوب هو أبو يوسف وهو أبو بني إسرائيل، فإنهم كلهم يجتمعون فيه، وما من إسرائيل العابد لله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يعني تذكروها بقلوبكم يذكروها بألسيتكم لتقوموا بشكرها فتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا به التي أمهمت عليكم يعني في السادق والأحد لأن غني إسرائيل إن تابقه ملاحقه فبهذا يكر الله تعالى ما يعمل به على بني السائل في عهد نيسى يمتمن به على بني السائل الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أمة وحية وأرفوا بعهدي وفد يعني أرفوا بأهد الذي عهدتكم به وعليه اوهدى الذي اهدتكم به وعليه وهذا الاهد مبين في قوله تعالى ولقد اخذ الله مثا قدمي الصعيد وبعث نبيه مثل عشر عن قيدة وقال الله اني معكم فانقلتم الصلاة وعافيتم الزكاة وآمنتم برسله وعذرتميه وأقلقتم الله قرضا حسنا لو أكثر من عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من فمن كفر بذلك منهم فقد ظن سواء السبيل فالعهد الذي أخذه الله عليهم هو قيله وَيَنَقَمْتِ مِنْ سَلَاةِ وَآتَتِمْ مِنْ زَفَاةِ وَآمِنْتِمْ بِرُسْلِي وَعَذَّرْتِمْ مِنْهِمْ وَعَقِلْتُمْ من اللَّهَ قَلْهُ حَسَنًا فالعهد الذي لهم على الله أوجبه عز وجل على نفسه فأكفرم عنكم في آياتكم ورأوا خلنكم جنات من فجري من تحتها نار فالق ثم وين رأوه بعضاً؟ وبهذا قيل إنه وجد في تفسير القرآن إلى القرآن، ثم إلى السنة، ثم إلى تفسير الصحابة، ثم إلى تفسير كبار التابعين. اللهم وإلى حلقة مقابلة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم ماراً.